الحمد لله رب العاليمين الحميد والقدير. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مغضله. ومن يضغي فلا عاديله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعثنا أحبنا في الدرس السابق. جاءت التأمين خلف الإمام وذكر ما ما يتعلق بهذه المسألة وأخر. هذا ذكرناه تعليقا على حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد فانه أو من له قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذلك قلنا ان الامام مالك ساق هذا الحديث لأنه يقول في عموم التأمين قبل الإنخباب بعد أو خلف الإمام والمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله بمن حمده ليس المقصود أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد قد تم هذه المساله وإنما المقصود أن الماموم لا يشرع في قوله ربنا ولك الحمد الا بعد أن يقولها إذا بعد أن يقول الامام سمع الله لمن حمده أي بعد أن يستجم قائما وكذلك يعني لا يقتصر على قوله اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولكن الحمد فإنما ينبغي أن يقولها كلها لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأم الناس وكان يقول هذه كان يقول هذه الأكفار كلها كلها وهو ما رواه البخاري أبي عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله بما حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد والأصل أن يتأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث التي ذكرناها أو ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب التأمين خلف الإمام فيها ذلك من الفوائد اولها اول هذه الفوائد ان العبد ان العبد يوفى له وان لم يطلب مثيرا العبد له لم يسال لماذا لان الملائكه لان الملائكه سالتها لهذا العبد وذلك في قول الله جل وعلا في ورس الملائكة ويستغسرون لمن في الأرض فقول المأموم فقول الإمام ولا الضاردين ويقول المأموم آمين فلو لم يؤمن الماموم على هذا الدعاء فإن الملائكة تستغسر له بعموم قول الله تعالى ويستغسرون لمن في الأرض وفي الملائكة في هذا الحديث أيضا حجة لمن قال في هذا الحديث حجة لمن قال يستحب للإمام التأمين عقب الفاتحة في هذا الحديث حجة لمن قال إنه يستحب للإمام أن يؤمن أي أن يقول آمين عقب قراءة الفاتحة وقد خالف في هذا الإمام مالك كما ذكرنا فيما سبب في رواية المسرنين عنه. وفي هذا الحديث أيضا أن المراد بمواصفة الملائكت في التأمين في هذا الحديث في هذه الأحاديث أن المراد بمواصفة الآلهة الملائكت في التأمين المواصفة في الزمن المواصفة في الزمن بحيث يقع تأمين بني آدم وتأمين الملائكة في وقت واحد هل المقصود بالمواصف؟ لأنه قتيل. لأن المقصود بالموافقه ان يقع التامين على وجه الخشوع والخضوع لأن لان الملائكه اذا امنت فانما يتحقق فيها هذا كله لكن الصحيح ان المقصود بالموافقه ان يقع تامين الملائكه وتامين بني ادم في زمن واحد وذلك لا يتحقق الا بعد ان ينتهي الايمان من قوله او من قراءه قوله تعالى فإذا شرع الإمام بالتأمين، شرع الجميع في التأمين، فيقع ذلك التأمين كل روحه عن واحد، فتحصل مصيره الذنوب. وفي هذا الحديث أيضا أن الموافقة في التأمين فيه أيضا أن الموافقة في التأمين سبب لوفعان ما تقدم من الذنوب، سبب لوفعان ما تقدم من الذنوب. والاقرب ان هذا عام من في الذنوب كلها صغيرها وكبيرها وان قال اكثر أهل العلم لان المقصود بالصرائع لانهم خطروا غفران الكبائر على التوبه والاحاديث قد دلت على ان الكبائر قد تغفر ولو بدون توبه بخصوص كل ذنب فانما التوبه تكون عامه أليس في هذا الحديث من الفوائد فيه رد على الإمامية الرادضة في هذا الحديث رد على الإمامية الرادضة الذين يسمون الآن بالشيعة فيه رد على الإمامية الرادضة في دعواهم أن التأمين يبطل الصلاة وأن التأمين مبطل للصلاة وهم بهذا الحكم خارجون عن بل هم خارجون عن الاجماع وهم بهذا خارقون عن بل هم خارجون عن الاجماع بل هم ليسوا على الاسلام اطلاقا وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد فيه استدلال ان يظهر الإمام بالتامين فيه استدلال ان يظهر الإمام بالتامين فيما جهر به من القراءه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم تأمين المأمومين بتأمين الإمام حيث قال عليه الصلاة والسلام وإذا أمن تأمنه ولا يمكن أن يؤمن المأموم بعد تأمين الإمام إلا إذا سمع الإمام يؤمن على قراءته. آخر وليس هي الأخيرة وإنما نقتصر على هذا فيه أن المشروع قول آمين في هذا الحديث أن المشروع أن يقول المصلي آمين ولا يزيد عليها أي لا يقول آمين يا رب العالمين أو غيرها من الألفار بل للماموم أن يقول آمين فقط ولا يزيد عليها شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُحْفَرَ عنه أنه زاد فيها شيئا والواجب الإكتفاء على ما تبت الصلاة وعدم تعب فيها لأن هذه العبادة وعبادات توقيتية فلا ينبغي أن يزاد فيها شيء آخر والله تعالى أعلى الحمد لله. صلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن جد بهذا العمل في الجلوس في الصلاة قال حدثني يحيى المالك عن مسلم ابن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت لهاني وقال اسمع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع قال كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها وأشار لاصبعه التي تلى الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى الى جنبه رجل فلما جلس الرجل في اربع تربع وسمى رجليه فلما انصرف عبد الله عاد ذلك عليه فقال الرجل فانك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر فاني أشتكي قال وحدثني عن مالك عن صدقه بن يسار عن المغيرة بن حكيم انه راى عبد الله بن عمر يرجع في فجدتي في على صدور قدمه فلما انطرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاه وإنما أفعل هذا من أجل أنهي أشكه قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبر أنه كان يرى عبد, أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاه إذا جلس قال ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنه الصلاه ان تنصب, أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملان قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد ان القاسم ابن محمد اراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى رجله وجلس على وركه الايسر وجلس على ولم يجلس على قدمه ثم قال رآني أو الاراني هذا عبد طالب بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هذا حين الشروع في باب جديد من أبواب الصلاة وهو باب العمل في الجلوس في الصلاة أي هذا الباب يشمل الجلوس في ويشمل الجلوس بغير التشهد أي عموم الجلوس في الصلاه وكيف يجلس المصلي وقد ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى جمله من الاخاء واختصر عليها ربما بالعلم بالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وان الخلاف في اثبات الكيفيه حيث ساق أول حديث من طريق مسلم بن ابي مريم وابو مريم اسمه يسار ومسلم ابن ابي مريم يسار المدني هو مولى الأنصار وثقه ابو داود وغير ابي داود واثنى عليه امام مالك رحمه الله تعالى وهذا الراوي كان رجلا صالحا يهاب ان يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما وقع له الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيهاب ان يرفعه فيجعله فيجعله او فيقف به عند الصحابي ولا يرفعه هذا لشده ورعه رحمه الله لانه كان يخشى ان يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم فيقع او فيشمله الوعيد الثالث في هذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا في مقعده من النار أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عنه حديثاً يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين فلشدة وعلى هذا الامام كان يهاب أن يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي وهذا الراوي الثابعين مدني من ثقة منسوب إلى بني معاويه منسوب إلى بني معاويه وهو فخذ من الأنصار يعني نقول هنا دشرة في بلادين والفخذ يعني جزء من القبيلة والفخذ جزء من القبيلة عند العرب أنه قال يعني علي بن عبد الرحمن المعاول أنه قال رأني عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الرحابي المعروف وأنا أعبده للحصباء في الصلاة هي الحصة الصغيرة فلما انطرق سوق نهاني قال فلما انطرق سوق في رواية القعنبي في رواية القعنبي عن مالك عند أبي داود فلما انطرق أيض عبد الله المعور وتراير المعنى في هذا الباب يدل على أن كليهما كان في صلاة أن بعض أهل العلم تشكت هل كان عبد الله بن عمر في الصلاة فاخذ يتتبع هذا الرجل بعينيه حتى نهاه أم أنه كان الصلاه الصلاة وقتور أن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن المعاوي كليهما كان في الصلاة ولا منع من أن يرى عبد الله بن عمر إن كان هذا الرجل رجل أماله بالصليب أن يراه بعينيه خاصه خاصة إذا كان يفعل مثل هذه الحركات. فنهاه عبد الله بن عمر. وهذا الحديث او هذه هذا الله يدل على عدم الجواب أو على عدم جواب العبد في الصلاة. وأن المسلم لا بد أن الخشوع. والخضوع والسكينه والسكون كل ذلك ينبغي ان يلتزمه المسلم في صلاته فان احتاج الى حركه فينبغي عليه ان يقتصر عليها إن كان محتاجا اليها اما ثقافه العبث في الصلاه هذا يحدث كثيرا في هذه الايام كثير من الناس يصلح هزامهم في الصلاه ويسدن يسدن فلده من أحقاب سارو ويسدن فلحان سارو ويسدن فلحان او أو المرأة تشتغل بجمارها أو بغير ذلك هذا كله من العبادة الصلاة ومعلوم أن الحركة إذا تظهر في الصلاة فإنها تبطل الصلاة ومن الحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة عند بعض الناس ربما أن هذهه أو جباله ليته يطفئه يعني حارك هذه لحاجة في هذه لأن هذه مصلحة مخلص ولأن المسدّة المترتبة عليها كبيرة ودفع المسدّة أربعة من أو أول من جلب مصلحة فلو أخذ من نفي أن يطفئ جواله أو هذهه المحول قبل أن يطلق الصلاة نفيه فلما رمى رمى الهاد يخرجه من جيبه و يدفئه مباشره كانت هذه الحركه لا تاخذها ولا لا في صحه الصلاه اما بعضهم فانه يأخذ الجوال وينظر ما من يتصل به و ربما قرا الرساله التي وردت اليه هذا مقبل للصلاه لان الذي يرى هذا الذي ينظر في هاتفه أو جواله يستزهم ابوه في صلاه ام لهذا لما قال اهل إن ان الحركه التذكره في الصلاه تبطل الصلاه اختلفوا في الحركه متى تكون كبيره ومتى تكون صغيره هذا موضع فيه اجساد احبته بعضهم بثلاث حركات لكن هذا ليس عليه دليل من كتاب او سنة او ما صحيح بل إذن على ان في حقيقه الصلاه فإذا كانت الحركه بحزب اذا نظر الى هذا المصل المتحرك وعرف انه في صلاه ولو مع حركه كان يكون قائم بصله فيأخذ أصبع من اصابعه يحك شيئا من جسمه في حتى يحكها فيحكها ويده على صدره الذي يراه يعلم انه في صلاه اما من يسهل يديه ويمشي ليدرك سفرة من السفرات فإن الناس يتحيرون هذا في فراغ أم غير فراغ أو أنه قائم ويعدل في وهندانه وندامة أو هو قائم ويأخذ بإحيته ويصرحها ثم يأخذ وجهه ويحطهما ثم يحط عينيه فالذي ينظر إلى هذا يتحير أهو في فراغ أم أنه قائم في فراغ فمتى سكناه إلى هذا المصلّي المتحرك أو الذي يعني صدرت له حركة في الصلاة وسكه هو في صلاه أبي إلى في صلاة فهذه حركة في الصلاة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته وذلك حين كان يصلي قائما ثم نفع عليه وهذا ليس حركة يعني كبيره لكنها كانت في مطلع الصلاه فلزع خابث كلهم على فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة سالوه فقال إن جبريل أتاني وأعلمني أن النبي نعلي خابثا يعني نذارا فلزعه النبي صلى الله عليه وسلم المقصود يا إخواني أن المصلف ينبغي أن يتفادى الحركة ما استطاع إلى ذلك سبيل. وأن يتحرك حركة خارجه من صلة إلا بيحتاج إليها نسيط الحاجة لهذا نهى عبد الله بن عمر هذا الرجل لما, أتا... لما وجده يعتذ بالحفظات وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه هناك أن, هنا أن يمسح الرجل موقع سجوله أكثر من مرة كما في فعل مصر فإن الرجل إذا كان يصلي وكان موضع سجوده ربما فيه تراب او نحوه فالمشروع والجائز ان يفتح مرة واحدة ولا يجعل هذا مرارا وانما تجد كثيرا من الناس ربما ترى في مكان فيه تراب او فيه شيء مما تستقبله النفوس كالشعر او الخيوط او غيرها فكلما رفع رفع رفعه من السجود أخذ يسجد هذا هذا فعل منافذ السكون والحضور والسكينه في الصلاه ثم قال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أرسله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوجوب أو مشروعية تعليم العالم بمن يلونه من الناس نسرعية ما ينتعهم وقد يكون هذا التعليم واجبا إذا كان الفعل المخل حراما هذا وفيت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا كرص من هذا التابعي الجديد كرص منه على العلم ولم ينزل وما قال بسرعة الله من عمر ألا ولذلك نزوم في نباح وأكبرونها يجحنا المكبوى عليكم جحطة أنا عندي كثير نولاً فبالي جالي جاي أصيب كثير عنك زي كري هذا كله من الكبه أنني لا ينقبه الله عز وجل ولا رضا بل مضحي عليك أن تسمع النصيحة اسمع النصيحة اسمعها جديداً فإن راقتك هذه النصيحة وعرف أنها نصيحة يعني مشروعة تقبلها وإحدث ذلك عند الله وإن رأيت ان هذه النصيحه عليه لائقه إقعا وأما فاحلها مجانب للصواب فقل له كيفك هو الخير ولا عملك أم يعني تعمل بما نساعدات به فكان هذا السابعي حريصا على العلم حيث قال لي عبد الله بن عمر وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه يبنى على فحده يمل وقبض أصابعه كلها الجثة يا إخواني هذه مكتبة من فيروز لأنهم نحتاجه يعني كل أشياء صنع الرحمن يرسل الحركات التي فعلت كلها أو هي ألف فعلت كلها فالثالث صنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس وجلوس معروف وسنتعرف على المشروع ولم نعرفه. فإنه يضع مثلا عند هذا الثقب يوضع يده على الثقب وجاء في روايه القاء او على ركبته وكل ذلك جائز اما ان يضع على الثقبين عند الجلوس، وإما ان يضع عند الركب وكل ذلك جائز ثابت في السنة الصحيحه ورواية موقعه اقتصرت على وضع اليدين على الثقبين فاذا وضع يده على ثقبه فانه كما قال وَقَضَرَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا هذا وجاءت السنة أن يضع الابهام على الوسطى هذا القهو كله وهذا ما يشير إليه أهل العلم في كتب الكتب هو أن يعقد ثلاثة وخمطين هذا هو الثلاثة هذا يعني يجمع جنسر والبنس والوسطى يضمهم بعضهم ويضع الاذهان على الوسطى ويمد اصبعه السبابة او السباحه يمدها الى جهه قبل وسنبين إن ان شاء الله تعالى في الحركات كل هذه الهيئات يعني في التمثيل عفوا سنبين في التمثيل كل هذه الهيئات فقال عبد الله بن عمر كان اذا جلس في الصلاه و كفه اليمنى على فخذه اليمنى و أطبيع كلها وأصروا في أسبوعه الذي كان إلهام. بهذه هذا إلهام هذه هذه هذه الأسبوع الذي كان إلهامه التي تسمى السبابه أو السبابة. ووضع كفه اليسرى على بقية اليسرى وقال ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجلسة هي جلسة تكشف. هذه الجلسة هي جلسته. التشهد بأنه بكر فيها الاصبع والاصبع انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه اذا كان في التشهد ويشير به ويحركه كما سياتينا ان شاء الله تعالى فابن عمر بلنا جزءا من وصف جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه كان يضع اليد الجنه على الفخه اليمنى واليد اليسرى على الفخه اليسرى ثم يجمع أصابعه كلها جاء في قرط الأخرى أنه يضع الاذهان على الوسطى ويضم أصبعه يتشهد بها جاء في قرط الأخرى أنه يحلق حلقة هكذا يعني يجب نوار بين صبعه الوسطاني وبين الإدهام هكذا ويضم الفنسل والبنسل ويجعل حلقة بين المصطوى اليمنى ويمد أسبوعه ليسهل بها ثم ذكرنا الإمام مطابق احكام الله تعالى عن عبد الله بن دينار سمع عبد الله بن عمر وصل الى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربعين يعني فلما جلس الرجل في الرابعه من صلات ذات اربع ركعات هذا المعنى هذا معنى الحديث فلما جلس الرجل يعني في الرابعه من اربع ركعات فلما جلس الرجل في الرابعه يعني في الرابعه من اربع ركعات تربع وثنى رجليه تربع وتنارج رجليه التربع اثواني ذكر له الامام الباجي والصين هذا الصالبع. ويسمى التصارع معروفه عندكم جميعا يقول فلان بعد مربع صاحبه لا وهو انه يثني اليمنى ويسعدها تحت ركبه اليسرى ويثني اليسرى ويعدها تحت ركبه اليمنى هكذا هو اتربع في اليدين والتصارع في الريد. ها يقول فلان عنده مربع مربع اليدين أو مرضى على ذلك فالثقة الترفع التي وردت في اللغة العربية ورد تعريفها في اللغة العربية وعند فقهاء أن يضع رجله اليمنى تحت رفته اليسرى ورجله اليسرى تحت رفته اليمنى هذه هي الثقة الأولى للتربع، وهذا الذي فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه لماذا فعل ذلك عبد الله بن عمر لأنه رضي الله عنه قد تفدع بخيبر في غزوة بخيبر فدع عبد الله بن عمر فدع بمعنى سلت رجله من مكسرها نوضعت رجله من مكسرها فطارق آهة مستغيلة عبد الله بن عمر رضي الله عنه فصار بعدها لا يتمثل من جلوس الافتراس لا يمكن أن يجد تجسّة الافتراس تأبين معنى جسد الافتراس سنبين هذه فوق الطاوله فوق هذه يعني نقوم نقوم يعني حتى استتيف الناس يعني استتيف الإخوان اللي هم في الدعاء فعلت فلات الإخوان اللي هم خارج فلات خارج فعل إنهم لا لا يمكنهم أن يسأروا ما نفعله بالحركات وكم نسأل لا يمكنهم أن يتبعنا ما نفعله بالحركات المفروض يكون عندنا هذا اللي يسموه اللغة الفرنسية بس الخطأ شغلنا فبالضبط شو هذا؟ لكن في 13 يعني الصورة هذه نصور واحد. يصل لنا على السنة تعلم ما شاء الله تعالى مقتني واحدا خير يستفيد من فكرة صلاة النبي عليه الصلاة لأنه هذا شيء مهم يكون فكرة الصلاة تأخذ بي رؤيتها عيان لأنها تأخذ بي الألفاظ ومنها تأخذ بي الشيء العمل لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما وقفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رأوه كما رعوه يصلي. لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما, كما رايتموني اصلي فالواجب أن نتعلم الصلاه من الرويا ذلك بما ذهب في السنة. يعني الفطرة وتطبيقا وهذا صعب جدا في هذا من هذه لأنه أنا مقتومين. شوية دافع، شوية ضرر، شوية فو. فنتقرب لوجد أن يعني. تقولوا صورة مباسيحة لكن لعن الله واحد يسيحة بقصه نستعمله في وقت هذا نحن نحب بعض إخواننا حتى ينادوا هذا القزر أجب, أجب نحديل هؤلاء الحاضرين ان شاء الله تعالى هنا نتقر بعض الزوزان آمن على هذا فنحتاج الى هذا الدرس حتى نستعمله في هذه في هذا الامر او في غيره فيما في في في يمكن او فيما نحتاجه بسرعة شاء الله اقول ان هذا الرجل تربع وثنى رجليه فلما انقرض عبد الله بن عمر من صلاته انتهى من صلاته عاد ذلك عليه يعني عبد الله بن عمر راى هذا الرجل صلى فلما جاء التربع في جلدته في عبد الله, فقال عبد الله بن عمر أن عليه هذه الجلسه فقال الرجل يعني معارضا عبد الله بن عمر فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر اني أشتقي ومعنى أشتقي أنه مكتمت به آها فلم يتمكن من أن يشك الجلوس الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا إن شاء الله تعالى هذا تفصيل هذا الجلوس المقصود ان التربع لا يجوز في الصلاه واذا لا يجوز وفعل هذا احد المصلين من غير ان يكون مريضا فانه قد وقع في الاثم وهل تقول صلاته ام لا لا ادري الله اعلم بانني كم قال اني العلم بالفي هذا الباب فلا يمكن ان أقول فيه بغيره اما انه لا يوسفنا قد طرح كثير من الذين العلم وما وقع في مشروع مفاهيم الصلاه فياثم به لماذا لانه خالف السنه حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يتربع قط في صلاه وما فعل عبد الله بن عمر من التربع في الصلاه انما كان ذلك بسبب انه كان يشتكي لانه قد فصل قدمه من رقبته هذا الهيئه دولي ترفع لنا وذكر ماذا رحمه الله صيغه اخرى للتربع وهو أن يخرج الرجل أو المصلّي كل مع المصلّي عموماً الرجل أو المرأة، لأن كل عن الصلات الآن يشترك فيه النساء والرجال. إذا في مسألة في معينة سيأتي تفصيله شاء الله خاصة ب النساء. أقول ذكر الباز سبعة قرارات ترجوع وهو أن يخرج يغلد بإجله إليهما من جهة اليمين ويجلس على يده المصاف. يجلس. على يده المقعد على اليمنى يجلس على يده اليمنى هي المقعد الانسان ويجعل قدمه بين تخفيفه وساقه بين وساقه ويجعل قدمه اليمنى تحت يده اا تحكم بأنه لا تقرح أقول الهيئة الثانية التي فكرها الثاني أن يغرض رجلات من جهة اليمين ويجلس على اليته اليسرى، يجلس على اليته اليسر ويجعل قدمه الأيصر تحت فاخده وسافه اليمنى ويجعل قدمه اليمنى تحت اليمنى اللي ما يشوف <تصفيق> اللي يوريه. ما اللي قدامه، وبعدي يورينه. لا معرفس لما ل ل ل ل لقلب الصن والبقر الحقيقي هو بقر القلب وليس البقرة. إن الله عندهما البقرة قبل البقر. والأعم أعم القلب وليس أعم البقر. كثير من من عنده أصاهم كانت بقراتهم أجمل من جميع من لهم أصا حادة. نسال الله ان يجعل بصيرتنا فيما يرضي الله تبارك وتعالى عيسى الذي لا يبصر بعينيه يعني ال ال ال ال ال الهيئه يعلمه اياها من يبصر ممن هو معه او يقوله ممن هو معه او يقوله اقول هذه هي صفه التربع والتربع في غير مصر الا اذا كان المصلي به عُرضاً لا يتمكن معهم من الجلوس على قدميه لأن يبتلش أو يتورك أو أن يُعيّد سنعرف معنى الإحاء في هذه الحالة يجوز له أن يتربع يجوز له أن يتربع والأولى. والأولى من التربّع لأن من أن يجلس ولمتدرج إليه أن يجلس ولمتدرج إليه. لان هذه الصفه لا تعيقه إذا اطال الامام الجلوس اسمعوا ذلك الاولى لمن به عامه ولا يتمكن من تنميه شيء ان يجلس عند التشهد او عند الجلوس عموما ويمد لشيء لان هذه الجلسه لا تعثر عليه طمانينته خاصة إذا اطال الامام في الجلوس ما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن صدقه ابنيه الله الجزري عندما نقول الجزري ونسبة نسبه الى الجزيره نزيل ملكه تابعي صغير وهو من السقاط توفي سنه مئتي وثلاثين ومائة. عن المغيرة بن حكيم وهو الابناوي اقتنعان من اهل اليمن وهو ايضا تابعي ثقه فهذا الاسناد رواه ثابع عن ذلك وهو رواه صحيح مسلم وغيره وأخرج له إمام البخاري تعليقا انه راى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاه في سجدتين في على صدور قدميه منع ان يرجع في سجدتين من صلاه على صدور قتلين هذا الامر يحتمل شيئين يحتمل وهذا الذي يدل عليه لفظ الحديث انه اذا قام من سجدتين لانه في الصلاه تسجد سجدتين السجده الاولى ثم السجده هذا الراوي وهو المغيرة ابن حكيم أحب الله أن عمر يرجع من سجده في, في الصلاه على صدور قدميه يعني إذا انتهى في سجده يرجع على صدور قدمي <تصفيق> الرجوع يعني يسجد ثم يرجع من سجدتيه في الصلاه على صدور قدميه هكذا عفوا اعطيكم الله العافيه هذا الذي يسمى الرقعه ان ينصب رجليه ويجعل اصابع قدميه باطن اصابع قدميه على الارض ويجلس به اليديه على عقبية عطانونا حرق رب العزة التانو يعني يجبت هكذا عطانونا يجبت على عقبية هكذا هذا هو الإقعام هذا هو الإقعام يعني ان عبد الله ابن عمر كان إذا قام من فسدين فالصلاة جالت على صدور قدميه. لماذا؟ لأن ابن عمر كان فيه آه فكان يستعين بهذه الجلسة على سهولة القيام لأنه بهذا يقوم مباشره أما إن جلس جلسة الاجتعاش وهي هذه السنة أن يجلس على رجله اليسرى في يده اليسرى وينصب اليمنى ينصبها ويستقبل بأصابعه بحيث يجعلهما ضامن فيه على باطن الأرض فضار من أعقابع من جهة الأرض ويستقبل بأعقابع في القبلة فيجلس هذا هذه هي جسة موء الاستراش واتنشوفها شكرا محمد قادر هذه جسة موء الاستراش وهي الجسة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن نسيق خلاجه فأكون أمر أمره بها مع امره بها بالتشهد و هذا يدل على وجوبها على قول الصحيح. أما كثير من الناس يخلصون هكذا يعني يخطوا الظهور على قدمين على الأرض و على أعقبين هذه هي لم تثبت في تكتنها لم يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم فهو. كل معهم يخطوا واحدة فوق وحده و يدخلوا عليهم أقوم تشويه للثابت ما قصده مشكله ها هذه الجلسه تنفي تنفي من وده هذه الجلسه ما تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذه ولا هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جلسه الافتراء وهذا يفعل في كلها الا التشهد الاخير من الصلاة التي فيها تشهدان سمعوني إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فالصلاة الظهر والعقل والمرد والعشاد فإنه يجلس هذه الجسة الافتعاش بحيث يضع نجله الوسرى ويجلس عليها وينصه اليمنى ويستقبل الثامع دي أقيلة إذا ما قدرش يستقبل أقبله كي معظم الناس وعبارة يعني عندهم شرية ثمان شرية فبدأ يفعل يجلس على الشيء الوسرى ويحط اليمنى هذا يضعها تحت ابنته اليمنى ولا يجلس عليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا بين السجدتين يجلس جلسة اقع بحيث ينصف رجليه النوعه في زوج ويحط بطون الاصابع من جهة الارض ويجلس على عقبيه باليدين والله يا اخواني غير هذه الجلسات لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الجلوس في الاخير الذي ذكرنا وهو التورك هذا يفعله النبي فيها يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في الذي فيها تشهدان يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير من الصلاه التي فيها تشهدان وهو هذا يجلس على ورثه الايسر يعني جهته بيته وهذا يسمى الوالد ويجعل <تصفيق> طيب ويجعل قدمه تحت فخذه وساقه بين فخذه وساقه اليمنى وينصب اليمنى ويجعلها تحت إديته اليمنى فإن وثبت عند لصفيك أنه لم ينصبها أيضا ووضعها هكذا كل هذه جزات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما غيره كان هذه الكتبه يجوز جلس في الخوابل من الحد وبعضهم يجوز الحد فصلاه يجوز حدها يمد الرجل في زوج يخرج من جهه او يتم سوره هذا فهذه اول شيء سوره هذا يعني تنتقل الى الدرجه الثانيه كل هذه الجلسات لم تثبت في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي وصفناه وربما كثير منكم لم يشاهد هذه هذا التمثيل في الحركات لعل الله عز وجل يرسل لنا أن نشرحها بذقى ستاتين إن شاء الله تعالى وصفة خلالة النبي صلى الله لا بد أن نتعرف على هذه أكيفية لعل الله عز وجل يرسل أن نأتي بهذا بسمه الثقش شاء الله تعالى كلكم وكلكم يرى وهو في مكان هذه الجثه التي هي الثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم اما غير ذكر في التورط ان يجعل القدم بين الساق هذا بين, بين الساق اليمنى و والذي دلت عليه الاحاديث انه يجعلهما بينهما وليس ان يجعل بالساق بي على في القدم ان هذه الجلسه فيها شقق والاحكام كلها جاءت بالتيسير فقد النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير التيسير هذه الجلسه تعني ارفع وهو ان يرفع قدميه ويجعل بطون اصابع الماء من الارض ويجلس بي يتره على اعقابه هذه الجلسه قال عنها عبد الله بن عمر عندما قال المغيرة بن حبيب أنه راى عبد الله بن عمر يرجع في سلسلتين للصلاه في على صدور مع القدمين فلما انقرض ذلك فلما انقرض ذكر له ذلك فقال انها ليست سنه الصلاه وإنما افعل هذا من اجل اني أشتكي في هذا الحديث ان عبد الله بن عمر ينفي ان يكون الاقعاء سنة في سنن الصلاه لكن الذي صحى في السنه وقد وهم ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ذكر بان السنة في الجلوس في الصلاه هو الافتراس ولم يتم عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم رحمه الله تعالى قد وهم في هذا فانه قد صحى الاقعاء بين السلستين من حديث عبد الله بن عباد رضي الله عنهما وهذا في صحيح مسلم وسنن ابن داود وايضا اخرجه الترمذي ونص على تصحيحه وغير هؤلاء وهو في سلسله الاحاديث الصحيحه وايضا ثبت من حديث عبد الله بن عمر بسند حسن عند الامام البيهقي وصححه الحافظ ابن حجر وايضا رواه اسحاق الحربي في كتابه غريب خليط بسند صحيح عن فاووس أنه رأى عمر عبد الله بن عمر مع أباد يوم عيا. الآن عبد الله بن عمر يرى بأنها ليست من السنة وفاووس رأى أن فعله لم يقل عبد الله بن عمر فعله لأجل عهد عنده أما بن أباد فإنه نص على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استفهم في ذلك؟ فقال انها سنه النبي وهذا دليل على ان ابن عباس يجزم بان هذا, هذا الفعل وهو الاقعاء سنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يثبت بان الاقعاء بين الدرستين خاصه هذا يفعل بين الدرستين واحيانا لماذا نقول احيانا لأن اكثر الحديث على ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفترس يفترس معنى ان يجلس على رجل البقره وينصب اليمنى، هذا معنى أو يونينا، هذا الكارس